Bismillahir Rahmanir Rahim Bara'tum min Allah wa Rasuli alladhina 'ahadtum min al-mushrikeen fasihu fil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 118. ونحن لكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 119. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمنوا لهم عهدهم الى امتدهم الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فان تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأن انهم يعلمون كيف يكون للمشركين عهد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 قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا فإخوالكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ وَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27. 27. 27. 28. 29. 30. 29. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 31. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَهِ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَنُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُونَ 118. مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار هم خالدون 119. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا اسْتَوُونَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمنوا 112. وأولئك هم الفائزون 113. يبشرهم ربه برحمة منه ورضوان 114. وجنات لهم فيها لعيم مقيم فيها أبدا 119. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولكم منكم فأولا فترفتوها وتجارا وتجاره, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حبا إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد رصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت بل الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 118. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 119. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 119. وصار المسيح ابن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 117. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشرفون 118. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم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 لكان فيرا من الاحبار والرنبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هذا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ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 يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يضل بالذين كفروا يحلونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زينن اللهم لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفرو في سبيل الله اذ تقلتم الى الامر ارديت الدنيا من الاخره فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبدِلِ الْقَوْمَ أُنَارَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شيء قدير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 ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة Tala um hatajatabyana la Kellavina Sodaku wa talam al kadib la estabinu Kellavina yum minuna billa i walium mil Afiriai u مَا اسْتَأْذَنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ خُرُوجًا لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَافِهِمْ فثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَذَلًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 الا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأَمُهَا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُل هَل تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا قوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل من 119. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم أسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون 110. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفركون لو يجدون ملجانا ادخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله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 فَاتِقُرُبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ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 116. أَلَمْ يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 117. يحذر 109. ونزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 110. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياتهم كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتوا بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفا بأنهم كانوا مجرمين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 نار جهنم خاردين فيها هي حسفهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد وَتَا وَأَكْثَرَ وَلَوْ أَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعْتُ بِخَلْقٍ فَاسْتَمْتَعْتُ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقٍ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقٍ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمعتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار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 فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهُمْ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ <تصفيق> يَ الَّهُم وَجهُم وََّ اللهعَام الغيوبَ الذيينَ يَمِزونَ المُق يَينَ مِنَمِنينَ فيِي الصَدَقاتِ والَّدينَ لا يجدونَ إَّ جُدَهُم فَ يسْخَرونَ مِم سَخِر اللههُ مِهُم سَخِر الله مِنهُ وَلَهُم معذااب أَ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا فَلْيَبحَابُ قَللَ وَلأَبَكُوكَ فيِي ير جَزَ بِمَا كانَان يَكسِبُون فَإَِّ جَكَ اللهَّ إلَ قَائِفَةٍ مِن مُمْ فَسْتَأ ذَنُكَ لِخُروجِ فَقُلْ فَقُلن تَخُرجُومَرَ أَبَدا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 سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كول الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله له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 119. وقال صحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم 110. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا أُواهُُمْ جَهَنَّمَ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَاضُ وَشِدُّ كُفْرٌ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 والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخل الله في رحمته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 وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الليب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ أَلا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانا خير ام بنيانه على شفا جرف هار فانهار بي في نار جهنم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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتوا به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المسلمين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 انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعداء ياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لا حليم وما كان الله 119. قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 110. إن الله بكل شيء عليم 111. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من, دون الله من ولي لا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 114. إن الله هو التواب الرحيم 115. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مَا الصادقين 116. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يُسْعِمُ عن نفسهم ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنقصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار ولا ينالون من عدو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 لِيَجِزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافًا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُونَ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 فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَن يُؤْثِرُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ مُفْتَنَوْن فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ هل يراكم من احد ثم من صرفه صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانيتم 111. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 112. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 113. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم